فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أُجِلَت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوم عيد المكذبين ألم نهلك أولين ثم نتبعهم بآخرين ذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم لقد أرنا فنعم الخالدون ويني يومئذ مكذبين ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواشي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ويل يومئذ المكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ مكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم بفصل جمعنا كل الأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويلو يومئذ مكذبين إن المتقين في ظلاله وعيون وثواكها من يشتهون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 ويلي يوم إلى اللّم كذبين، فبأي حديث بعده يؤمن؟